يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا نداء من الله تبارك وتعالى لجميع الخلق لجميع البشر يأمرهم بعبادة الله وحده دون ما سواه يعبدونه لأنه هو الرب الذي يستحق العبادة فهو الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة خلقهم وخلق الذين من قبلهم أوجدهم من العدم فلا تجعلوا خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي من أجل أن تكونوا من المتقين من الأتقياء فيأخذ من هذه الآية أيها الأحبة في هذا الخطاب الذي هو أول أمر في المصحف أول أمر أمر, أمر الله تبارك وتعالى به عباده في المصحف هو هذا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فهو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وهذا أول نداء في المصحف يوجه إلى الناس جميعا كل ذلك بشان هذا الموضوع الكبير والأمر العظيم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 فخلقهم من اجل هذا من اجل عبادته وحده فهذا اول نداء يوجه اليهم ان يعبدوه وعلل هذا بكونه تبارك وتعالى هو الخالق الذي اوجدهم من العدم ولهذا فإن ذلك يكون كالتعليل للأمر بعبادته فإن العبادة إنما تكون لمن خلق ولهذا يقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون كيف اتخذوهم آلهة وهم لا يخلقون شيئا بل هم يخلقون يخلقون وهكذا في قوله أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون كيف يقع منهم ذلك فهذا كله أيها الاحبه كالتعليل للأمر بعبادته أن الذي خلق أو الذي يستحق أن يعبد وحده فتوجيه العبادة إلى غيره يكون من أعظم الظلم وحقيقة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فمن وضع العبادة في غير من خلق فهو ظالم ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم ومن هنا أيضا يؤخذ من ذلك أن توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد العبادة لتوحيد الإلهية فذكر الرب هنا يدل على الربوبية الذي خلقكم فالذي خلقكم ينبغي أن يكون هو المعبود دون من سواه فتوحيد الربوبية إذا كنت تقر أنه هو الخالق وحده والرازق وحده والنافع والضار وما إلى ذلك إذن فلماذا تتوجه إلى غيره لماذا تعبد غيره لماذا تسأل غيره فينبغي أن يكون التوجه إليه وحده دون ما سواه. أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولاحظ هنا أيضا أنه بعد أن ذكر الطوائف الثلاث ذكر ذلك على سبيل الغيبة هدى للمتقين. منهم؟ هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك أيهم هم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ثم قال الله تبارك وتعالى أيضا على سبيل الغيبة إن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم إلى آخر ما ذكر في أوصافهم ثم ذكر أهل النفاق ومن الناس من يقول آمنا يعني يقول هو آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كل ذلك على سبيل الغيبة ثم بعد ذلك جاء الالتفات أذا يسمونه الالتفات يعني حول الخطاب من الغيبة إلى المخاطب كما ذكرنا في الفاتحة الحمد لله هذا للغيبة رب يعني هو رب العالمين هو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين فلما أثنى عليه حمده وأثنى عليه ومجده كأنه قد صار في حال من القرب فوجه الخطاب إليه اياك نعبد واياك نستعين ما قال إياه نعبد وإياه مستعين هذا يسمونه الالتفات في علم البلاغة محول الخطاب من غائب إلى مخاطب والعكس أو من جمع إلى مفرد والعكس إلى غير ذلك من صنوفي وصور الالتفات فهو لا يختص بهذه الأمثلة التي ذكرتها فهذا الالتفات أيها الأحبة ففي تنويع الخطاب وتنشيط السامع حينما يصرف الخطاب بهذا التصريف فتتأهل نفس المخاطب للقبول وفي الانتقال هنا من الغيبة إلى الخطاب أيضا فيه ما فيه من حصول الشرف بالمخاطبة الذي يخاطبه هو ربه تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ويذكر لهم الدلائل الموجبة لهذا المطلوب وهو عبادته وحده لا شريك له كل ذلك يدل على أن العبد إذا كان مشتغلا بهذه العبودية فإنه يكون في حال من الترقي أخذا من توجيه الخطاب إليه وكذلك أيضا في هذا ما فيه من الاهتمام بشأنه العبادة وتفخيم شأن هذه فهذا يؤخذ من هذا الموضع وهكذا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم لاحظ أنه أضاف الرب هنا إلى المخاطبين اعبدوا ربكم فهذا يدل على التفخيم والتعظيم لتأكيد موجب الأمر الإشعار كما سبق بأن ذلك يكون علة للأمر بعبادته وحده فمن اتصف بهذه الصفات صفات الربوبيه أو الذي يستحق وحده العبادة يا أيها الناس أعبدوا ربكم وقوله أعبدوا ربكم هذا أمر والأمر للوجوب فعبادة الله تبارك وتعالى واجبة ويدخل في قوله أعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان بالله فهو أجل عبادة واصله يكون في القلب كما أن هذا الإيمان إذا استقر في القلب وثبت فإنه ينطق اللسان بالشهادتين وهكذا تعمل الجوارح بطاعة الله تبارك وتعالى وكل ذلك إيمان فالإيمان اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالأركان فيدخل في قوله اعبدوا ربكم الإيمان به جل جلاله يدخل به التوحيد فهو أعظم الواجبات وأهم المهمات وأجل المطالب كما هو معلوم ويدخل في ذلك أيضا سائر الطاعات فالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة اعلاها شهادة ان لا اله الا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق فهنا ما بين شهادة ان لا اله الا الله إلى إماطة الأذى كل ذلك من شعب الإيمان فهو داخل في قوله اعبدوا ربكم أعبدوه بقلوبكم فيدخل في ذلك جميع أعمال القلوب أعمال القلوب من الخوف والرجاء والتوكل والمحبه والإنابة والمراقبة لله عز وجل وما إلى ذلك ويأدخل فيه أعمال الجوارح أيضا من صلاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير هذا ويدخل فيه أيضا أقوال اللسان فالتلاوة والذكر وما أشبه ذلك كله من اعمال اللسان فهذا كله داخل في هذا والعبادة منقسمة على هذه الثلاث القلب واللسان والجوارح لا يخرج عن ذلك شيء ثم أيضا تأملوا هذا الخطاب وما ذكر فيه لما سمعتم آنفا يا أيها الناس اعبدوا ربكم إذا كان هذا أول أمر هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا هو مسلك الأنبياء والمرسلين منذ أن بعث الله تبارك وتعالى وأرسل نوحا فهو أول رسول إلى أهل الأرض إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا المهيء على هذا الطريق في دعوتهم يدعون إلى عبادة الله. تبارك وتعالى كل نبي كان يخاطب قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهذا أول دعوة الرسل التوحيد وهذا الذي حصل به الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان هذا الذي حصل به الفرق بين الرسل وأعدائهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب؟ فأنكروا ذلك غاية الإنكار ونفروا منه غاية النفور ولو أنه جاءهم ودعاهم إلى اقتصر على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وما يكون به كمال المرؤات لقبلوا ذلك ومثل هذه الدعوة يمكن أن تعرض على جميع الأمم فلا يردها أحد في أقل الأحوال من الجانب من الناحية النظرية يقبلها الجميع تعرض ذلك على اليهود وعلى الوثنيين وعلى النصارى وعلى المجوس تقول لهم نحن ندعوكم إلى الصدق والأمانة وندعوكم إلى حسن الخلق والوفاء بالعهد والبر والصلة فكلهم سيقبل ذلك ويرحب به ولن تجد لك أعداء في هذا السبيل ولذلك أقول أيها الأحبة كما ذكرت في بعض المناسبات بأن هذا المسلك في الدعوة إلى الله في هذه الآن الطرح الجديد ما يسمى بالدعوة إلى القيم القيم هذه القيم لا وجود لهذا الاستعمال لهذا اللفظ أو هذا المصطلح لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال السلف ولا في أقوال أهل العلم ولا في القواميس العربية لا يوجد كلمة القيم بهذا المعنى إنما هو لفظ مولد محدث فلا يصح أن يجعل ذلك هو محور الدعوة ومنطلق الدعوة فهذه لربما تكون أشياء جميلة ويذكر فيها تقسيمات وأشياء وخطط برامج وتطوير ومهارات ودورات ولن تجد من يعارض ذلك فالكل يرحب به سيأتيك صنوف الناس من أهلي، الديانات والملل والمذاهب كلهم يقول نريد أن تقيم هذه الدورة عندنا هذا الكلام الجميل وهذا الكلام سيقبلونه جميعا ولكن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولذلك لاحظوا أول أمر بالقرآن وهذا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم تفرعوا عن ذلك الأشياء الأخرى كما في قوله تبارك وتعالى مثلا في الوصايا في سورة الإسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين فذكر البر ثم ذكر الصلة في القرابات ثم ذكر بعد ذلك الإحسان في وجوهه المختلفة ونهى عن ضروب الفساد وصنوفه كل هذا وحفظ مال اليتيم وإفاء المكاييل والموازين والتواضع في المشية كل هذا ذكره بعد أن ذكر هذا الأصل فهي متفرعة عنه وهكذا الوصايا التي في سورة الأنعام المحكمات فإن الله تبارك وتعالى قال فيها قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به يعني لاحظوا هنا في هذه السورة سورة الأنعام هي سورة مكية قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء فبدأهم بهذه القضية فهذا هو الأصل وهذا هو المنطلق فيجب أن تكون الدعوة كما دلت عليه هذه النصوص كما هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام أن تبدأ بالأمر بتوحيد الله وعبادته أن يبدأ بالتوحيد فهو الأصل فإذا وجد الصدق والأمانة والوفاء بالعهد ونحو ذلك فإنه أولا يكون منطلقا من إيمان يراقب العبد فيه ربه فلا يفي بالعهد إذا كان عليه الرقيب من البشر ثم إنه يحتسب ذلك عند الله فإذا لم يرى من العباد لم يرى من الناس شكرا يؤدونه إليه أو نحو ذلك مما يتقاضاه منهم فإنه لربما يتحول إلى خلاف ذلك ثم أيضا حينما ينطلق ذلك من إيمان واعتقاد فإنه أدعى للثبوت والاستمرار وهو أدعى أيضا لأن يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى فلا يكون رياء ولا سمعة ولذلك انظروا إلى الذين يعلنون ويشيعون ويزعمون أنهم أصحاب قيم مبادئ أمثل يصدرونها للعالم من الغربيين ونحو ذلك انظروا إذا تمكنوا كيف يفعلون وانظروا أيضا إلى أحادهم وأفرادهم في الأعم الأغلب حينما تحصل لهم الفرصة ينطفئ الكهرباء في ليلة لمدة نصف ساعة ما الذي يحصل؟ تصدر إحصاءات بعدد الجرائم السرقة والاغتصاب و. القتل وما إلى ذلك فقط حينما يتنطفئ الكهرباء يتحول المجتمع إلى لصوص وإلى مجرمين لأن عين الرقيب قد غابت لكن حينما تكون هذه المثل هذه التي يسمونها بالقيم نابعة من توحيد وعقيدة وإيمان وعبادة لله تبارك وتعالى إن ذلك يبقى في أي حال يكون عليها العبد ومن هنا أقول أيها الأحبة فإن المنطلق الدعوة الصحيحة أن تكون دعوتنا إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده وهذا يتفرع عنه كل ألوان البر والتقوى والمعروف والخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فحينما نفهم الإيمان بهذا الفهم ندرك أن جميع هذه الأشياء هي متفرعة من شجرة الإيمان فهي الشجرة الطيبة التي ينتج عنها الثمار اليانعة الطيبه المستلذة هذه الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أما أولئك الذين ليس لهم هذا الثبات ولا هذا الأصل فمثل هذه الأشياء تتفرع من ماذا تتفرع من شجرة خبيثة في نفوسهم وهي شجرة الشرك بالله عز وجل فما ظنكم بأخلاقهم ومبادئهم إن من يزرع هذه الأخلاق والمثل التي يسمونها قيم أيها الأحبة بعيدا عن الإيمان هو كمن يضع هذه الثريات التي ترونها في هذا المسجد يعلقها هنا وهناك يجمل بها سقف المسجد ولكن من غير وجود تيار كهربائي تتصل به فتضيء المكان إنما رأى شيئا جميلا فحاكاه لكن من غير روح هذه الروح هي الإيمان نحن يبغي أن تكون دعوتنا على جاده صحيحة نسير عليها طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وان يكون العلماء رحمهم الله هم الذين يقررون مثل هذه الأمور ويبينونها ولا نندفع هنا وهناك تارة في موضة يقال لها البرمجة العصبية والدورات هذه التي ما جنت على الناس خيرا ثم بعد ذلك إذا أفلت جاءنا وجه جديد وإن لم يكن كتلك وإن لم يكن كتلك نحن نقول الدعوة إلى المعروف والأخلاق والبر والصلة والامانه هذا خير لكن هل هذا هو المنطلق الصحيح بدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام الجواب لا حينما نجعل هذه القضية محورية ننطلق منها ونشتغل بها وندندن حولها لا نكون منطلقين من المنطلق الذي كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا منه ينطلقون هذا هو المقصود وإلا فإن الدعوة على ذلك يؤجر عليها الإنسان دعوة إلى ذلك الأمانة والصدق والوفاء بالعهد هذا من الدين ويؤجر عليه الإنسان لكن تجعل قوالب الدعوة بهذه الطريقة وتربية الكبار والصغار على هذا بهذه الطريقة لا نحن نقول الإيمان هو المنطلق نربيهم على الإيمان فعند ذلك تستقيم الألسن وتستقيم الجوارح وتستقيم الأبصار وتستقيم الأسماع على الطاعة الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وهذا الأمر الذي هو أول أمر في القرآن أيها الأحبة يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه القضية الأساسية المحورية التي من أجلها وجد الخلق هي التي ينبغي أن تكون العناية رقم واحد متوجها إليها لا كما يزعمه بعضهم يقول ينبغي أن نعنى بعمارة الأرض العناية بعمارة الأرض العناية بالأمور الدنيوية المادية فإن الله أوجدنا من أجل عمارة, عمارة الأرض الله اوجدنا عمارة الأرض عمارة المادية الدنيوية بعيدا عن الإيمان وعن عبادة الله عز وجل هذا حاله من لا يعرفون الله حل الذين ذمهم الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا الله تبارك وتعالى استعمرنا في الأرض من أجل أن نعمرها بطاعته بالإيمان بأن يعبد الله وحده لا شريك له وخلقنا وأوجدنا من أجل أن نحقق هذا المعنى وهذا الأصل الكبير العباده خلقنا من أجل هذا لا أن نغمس في الدنيا ولذلك من الخطأ أن يتحول الدعاه إلى الله أن يتحولوا إلى موجهين للناس في أمور دنياهم الدنيا لا بد منها ولا يمكن أن تهمل لا بد من الأخذ بأسباب القوة واسباب الحضارة من العلوم المادية النافعة هذه من فروض الكفايات لكن أن يتحول الاهتمام ويقال نحن ينبغي أن نعنى ونهتم وأوجدنا الله من أجل العمارة الحسية المادية للأرض هذا الكلام غير صحيح وهو خلاف ما دل عليه القرآن القرآن دل على أن الله اوجدنا من أجل أن نعبده لكن لا بد لنا من هذه الحياة من أجل أن يكون لنا قوام من العيش فيها فعند ذلك تحصل مصالح الناس وتقوم معايشهم وتحصل أسباب القوة المادية لهم لا بد لهم من هذا ولا يقول أحد بأنها تهمل لكن الخطأ تجعل هي القضية الأساس. التي توجه الاهتمامات إليها كما يقوله بعضهم هناك من يدعو إلى هذا وينظر له وليس عندهم شيء يستدلون به على هذا ولو نظرت إلى سائر النصوص وأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار صار بماذا بالدنيا إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار الآخرة بين أعينهم وليس الدنيا بين أعينهم والكلام في هذا أيها الأحبة يطول يتفرع لكن على كل حال تأملوا أيضا في هنا التقوى لعلكم تتقون أي من أجل أن تتقوا عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا يدل على أن هذه التقوى مرتبة عالية لا يحصل عليها العبد إلا إذا حقق العبودية لله تبارك وتعالى فبقدر تحقيقه للعبودية يكون له من تحقيق التقوى وهكذا والله تعالى أعلم نتوقف عند هذا وصلى الله عز وجل أن ينفعني وإياكم ما سمعنا واجعلنا وإياكم هدات مهتدين وصل الله نبي رحمد وعلي صلى الله عليه وسلم